وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد اخوة الكرام الى البلدخونية ونأخذ اليوم المقلوب الحديث المقلوب تكلمنا عن انواع الاحديث الضعيفة وبينا انواعها واليوم نكمل الاحديث الضعيفة من الحديث المقلوب والحديث المقلوب المقلوب لغة القلب هو تحويل الشيء عن وجهه القلب لغة وتحويل الشيء عن وجهه واستلاحا هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو في متن بتقديم أو تأخير قل قولاً أوسع من ذلك هو إبدال شيء هو أن يبدل الراوي شيئا بآخر في سند الحديث أو في متن الحديث إذا عندنا مقلوب الحديث له سنفان مقلوب إقلاد أو قلب في السند وقلب في المتن قلب في السند وقلب في المتن اما القلب في السند ما وقع صورته صورة ابدال تبديل راوي باخر سواء عن قصد او عن غير قصد سهوا او عمدا يعني التعريف الصحيح في الحديث المخلوق قلب الاسناد سهوا أو عمدا سهوا او عمدا اما العمد فهو يشبه الوضع وايضا العمد اللي قصد هذا فيه تدليس فيه تدليس بل يدخل فيه إيش في الكذب يدخل في الكذب كان يكون الحديث قد اشتعل بين الناس أن هذا الحديث من دائرة سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه، فيأتي هو فيغرب على الناس حتى يلتأم حوله الناس حوله فيأخذون هذا الحديث فأتي بهذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر لا رواية سالم عن ابن عمر وهذا كما قلت فيه التدليس وفيه الكذب وهذا محرم بالإجماع فالقلب أن يبدل راوي بآخر يكون الحديث مشهور عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع وأيضا يكون الحديث مثلا مثل آخر عن عمرو بن دينار وهو اشتهر بين الناس أن هذا الحديث عن عمرو بن دينار فاجعله عن عن عبد الله بن دينار فاجعله عن عبد الله بن دينار هذا القلب في الإسناد أما الصورة ثانية من القلب في الإسناد هو أن يبدل الراوي اسم الراوي الذي روى عنه اسم الراوي الذي روى عن يبدل اسمه باسم أبيه يقدم والآخر كان يروي عن مراد كعب فيقول عن كعب بن مرة هذا قلب بدل الأب بالإبن والإبن الاب او يروي عن عوين بن حس فيقول حصن بن عوين هذا أيضا من باب القلب هذا من باب القلب في الإسلام أما الثاني أو القسم الثاني في القلب المقلوب هو مقلوب المتن, مقلوب المتن. وهذا أيضا ما وقع الإبن في متنه ولو صورتان الصورة الأولى أن يقدم الراوي في بعض الحديث واؤخر يقدم في المثل ويؤخر في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله قال رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى تعلم يمينه ما انفقت شماله رجل تصدق بصدقه رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى تعلم يمينه ما انفقت شماله هذا الحديث مقلوب في قلب انقلب على الرغم صحيح في الحديث الرائش فاخفى حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ايضا صورة اخرى مثل, مثل هذا التبديل عندما من يوضعت حديث وننزل على يديه حديث النزول هل النزول على الرقبة ام النزول على اليدين فحديث عبوغيرة قال.. بعدما نهى عن التشبه البعير قال يضع يديه قبل رقبتيه فحديث عبوغيرة قال ولوضع يديه قبل ركبتيه ابن القيم قال لهذا الحديث مقلوب على الراوي هذا الحديث مقلوب على الراوي الصحيح ولوضع ركبتيه قبل يديه واليضع ركبتيه قبل يديه هذا طبق المقلوب في المكل في الصورة الأولى والصورة الثانية أن يجعل الراوي متن الحديث لاسناد غير اسناد هذا الحديث يكون الحديث مثلا عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر فيأخذه فيجعله عن ابي صالح عن ابي هريره لا في المتن هذا، القلب الثاني لو في المتن الصورة الثانية في المتن، أني أخذ متن الحديث وينزع إسناده وياخذ إسناد آخر وضع وركب عليه هذا المتن، سارق يعني، على بعض العلماء يقولون هذه سارقة حديث، يقولون هذا يسق الحديث، هذا أنواع من الله الجرح والتعديل، يعني يقال فلان سارق من الحديث، من الحديث، من الصور سرقة الحديث هو هذا، أني أخذ المتن الذي هو بالإسناد فيركبه على إسناد آخر، وياخذ إسناد آخر وركبه على المتن الآخر، كما قلت. حديث كحديث عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر تأخذ المتن فجعله عن أبي صالح عن ابي رواه وياخذ أخذ إسناد صالح عن أبي إلى حديث سالم ابن عبد الله عن ابن عمر فيركب عليه المتن الثاني إذا القلب نأخذ المتن برمته يرجع له إسناد فاخذ نأخذ الإسناد المتن أخر. هذا أوضح مثلاً يضرب لهذا الباب هو إيش قصة البخاري نزل بغداد فكل واحد منهم عشرة كل واحد منهم الله عشرة أحديث يقلب المتن والاثبات فكان يسمع البخاري ويقول لا اعرف لا اعرف لا أعرف، حتى انتهوا فقال ما انت فهذا المتن لهذا الاسناد وهذا المتن لهذا الاسناد ولذلك الحافظ ابن حجر انصحح الرواية ان هو متكلم فيه فيها ان فيها انقطاع انصحح الرواية ابن حجر يقول ليس العجب من ان يعرف البخاري ان هذه الاسانيد مقبوله او المتون غير مركبه كل العرب ان يحفظ كل اسناد ويحفظ كل متن يركبه على نفس الاسناد وياخذ المتن وهذا أو على الاسناب فهذه الصورة من صور القلب كما قلت يأخذ المتن برمته فالله اسنابا اخر حكم الحديث المخلوق بصوره كلها ان كان القلب بقصد الاغراب للشهرة والظهور فهاجأ باتفاق العلماء انه يحرم لانه اولا من باب الغش وقد قال للنبي من ما الغشرة خليسة منه وايضا من باب التدليس قد قال النبي وسلم المتشبع بما لم يعطى فلابس فوضا زور، وقال قال الله تعالى ولتحسبنا الذين يفرحون بما أتوا ويبون أن يحمدوا بما لا يفعلون، فلا تحسبناهم بمفازة من الأذى. السورة الثانية، إن كان يقصد بها الاختبار كقصة البخاري، هذه مطلوبة بشرط وقلد، هذه جائزة ومطلوبة بشرط وقلد أن يبين الأسانيد والمطول الصحيح في نص المجلس. لا تروه أن يبين الأسانيد والمطول في نص المجلس. حتى لا يهمل أحد فأخذ هذا الحديث فيحسبه حديثا صحيحا فيرويه للناس. الصورة الثالثة أن يقع القلب في الحديث بصهوز دون عمد ودون قصد. هذا له حالات. اولا حكم الحديث ضعيف. حكم الحديث الذي فيه القلب هو ضعيف لأنه لم يرو على نفس الصورة اترهه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أساليب الضعف. هذه في الرواية. أما في الراوي فله حالتان. قل عنه الخطأ فهو سخا. مع وجود الوهم <تصفيق> كثيرا ما تجد ابن معين وهو يقول ثقه لكنه وهم وكم من ثقه يهد الحاله الثانيه يكسر عنه هذا الزلل وهذا الخطأ وهذا القلب هنا يضعف ولذلك كان الذهبي كثيرا ما يقول خالف كثير من العلماء أو خالف كثيرا فطرق أو يقول وهم كثيرة او كثر وهمه وكثر خطأه فطرق فان وقع عنه أو سقر عنه أو ظهر القلب في أحاديثه وكانت الغالبه فهذا يترك ولا يحتج بحديث من الامثله التي قالها ابن الصلاح في الاحاديث المقلوبه حديث في البخاري عن اسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جريد بن حازم ما كل جليد بن حازم كليته ابو النظر حدثنا جريد بن حازم حدثنا ثابت من ثابت ثابت البناني وثابت البناني هو اثبت الناس من تجادر بن عبد الله أرضاه صح فأنس فانس عن ثابت البولاني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال الطبع ويسح ابن عيسى قال الطبع فسألت حماد بن زيد عن الحديث فقال وهما أبو النضر من أبو النضر جريب بن حازم قال معين جريب بن حازم هنا ثقة ثقة حتى نستفيد من هذا المثال فقط قال وهما أبو النضر قد كنا في مجلس نحن وثابت وحجاج بن ابي اصناب فحدثنا حجاج مين اللي حدث ثابت ام حجاج حجاج قال فحدثنا حجاج عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتاد عن ابي عن اصول الناس سلم الحديث قال همد بن زيد فظم ابو النظر من وهمه فظم ابو النظر انه فينا حدثنا ثابت البناني ما فعل؟ ايش فعل؟ ما القلب اللي هنا؟ الاستاذ الأستاذ حدثنا هذا الحديث حدث ابي حجاج ابن أبي عثمان حدث ابي حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتاده عن, عن, عن أبي عن النبي وسلم. صلى. صلى. فأخذ هذا المتن بأسره فجعله من حديث ثابت البناني عن أنس ابن مالك فهذا قل فوهم من من من أبي النضر هذا الحديث المدن ترى صحيح المدن صحيح ولا المدن ليس بصحيح المدن صحيح لنا لانفادات اخرى تبين ذلك لكن نحن كل الان الوهم الذي وقع فيه ابو النضر ننظر فيه فنقول اذا هذا الاسناد هذا الاسناد يتكلم فيه لان في وهم من من؟ وهم من ابو النضر وهم ابو النضر الامر الثاني ان ابو النضر ثقه فلم يضر هذا الوهم ليه لم يضر الوهم أنه ما من إمام علم إلا له أوهام شعبة كان يخطأ في الرجال الثوري كانت له أوهام ابن عيينه كانت له أوهام مالك له أخطاء ولذلك العلماء قالوا بحثنا صبروا عديث مالك وابن عيينة فوجدنا عند الاختلاف أخطاء مالك أقل من أخطاء ابن عيينة هذا هو الشاهد يبقى الاخطاء تقع لما تقع الوهم على الثقة يقع لما يقع لا معصوم الا الله رسول الله سلم ولذلك قاعدوا قاعدة قالوا إذا اختلف مالك مع ابن أعينة قدم مالك لأن اخطأه أقل من اخطأ ابن أعينة وقالوا لو اختلف الثوري مع شعبة قدم الثوري لأن الثوري خطأ أخطأه أقل من اخطأ شعبة هي هنا أبو النضر ورهم وركب إسناد غير الإسناد قلب الإسناد ومع ذلك فإننا لم نضعفه لنا لأن وهم أبو النضر كان قليلا بالنسبة لرواية أبي النضر أقول خوري هذا وستغفر الله ورحمي الله خير.